بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد نمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا الا الذين امنوا واعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ